وَتَعاوَنُوا عَلَ البِِّ وَاتَّقَو وَلَا تَعَوَنُوا على الإِثمِ والالعدَوان وَاتَّقُ اللهَّهَ إِ اللهَّه الله شَديدُ العيق حُِّمَة عَلَكُمُ الْ المَتَةُ وََّمُ وَلَحمُلخٍِ زيرِ وَماءُهَِّ لِغَيرِ اللههِ بِه وَلْمُن والمنخنقه والموقوزه والمترديه والنطيح وما اكل السبع الا ما دكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلك في صدق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 فَمَن يَضْطَرُّ وَفِيهِ مَخْمَصَةٌ غَيْرُ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِّمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُونُوا مِنَ الشَّاكِرِينَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ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 إِن كُ تُم الرربَاء أَوْعَ سَفَر الْأَجَ أو أَحَدُ مِنكُم مِنَ الغَ يط أَو لا مَسْتُمُد لِسَ أَوْلا مَسْتُم لِسَ أَفَلَمْ تَجد مَا أَنْ فَتَيََّ مُصُعيدَ فَتَََّمُصَعيدَهُ طَيّبًَا فَمْسَح بِوجهِكُمْ وَأَذكُم مِن مَا يُريد اللهَّهُ لَجَعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حََجون وَلَكِ يريد لُطَاهِرَكُمْ وَكِي يريد لُطَهِرَكُمْ وَليوت مَ نِعَمَتَهُ عَلَيكُمْ لاعََّكُمْ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبَسُقُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِ إِلٰو وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ قِيبًا وَقَالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وعذبتموهم واقربتم الله قنطا حسنا لاكفرا عنكم سيئاتكم لاكفرا عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار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 وما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 وَجَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم